بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان